الحمد لله رب العالمين الحمد لله قيوم السماوات والأرض له الحمد في الأولى والآخرة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حَمْدًا يملأ ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء الله شيء ذرب ونشهد أن لا إله إلا الله رده لا شريك له ونشهد أن محمدًا رهده بعته الله بالنور فكان نورا مع النور وبعته الله بالهدى فكان هدا مع الهدى وبعته الله بالخير فكان الخير به مضاعفا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 الله هذا الجمع المبارك وبياة واصلح له دينه ودنياه والله أسأل الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك نصر الإسلام في الدنيا أن يقرأ عيننا بنصرة الإسلام في الدنيا قبل الآخرة هو ولي ذلك والقادر عليه ثمة الإيمان قال تعالى إن تجتنبوا كبائر لا تنهون عنه نكفر أنكم سيئاتكم ومدخلكم مدخلا كريلا وبالحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم قال رضا الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقاء وفي رواية ألا أنذعكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وحقوق الوالدين وكان متجأ الفجرة ألا وقوم الزور ألا وقوم الزور ألا وقوم الزور إلا أنها تفعث مستدهين لرواية ابن عباس عند الشيخين وقال ابن عباس بل هي للسبعين أقرب فهناك الكبائر وهناك أكبر الكبائر وأخسر تعريف في الكبيرة هي كل مستوجباً الحد، وقد اخترت اليوم كبيرة من الكبائر اتخذت اسماً في هذه الأدمان غير اسمها كبيرة استهال البعض منها بها كبيرة اختلط تصنيفها وتشخيصها إلا على من له براية بها ألا وهي كبيرة السحر ما هو السحر ما الفرق بين السحر والعين والصمع والمذي والخسر أين قلبك وتمعك فإن الأمر للأهلية بمكان لا يسوه لقائل لخطيب لأي متحدث أن يتحدث عن السحر إلا إذا تحدث عن الجن فالسحر لا يكون إلا من خلال تواطل إنسي مع جني فمن هم الجن الذين لا يتم, لا يتم السحر إلا بهم ما هي طبيعاتهم هل تأكل الجن وبشر أين مساكنهم ما هي أعمالهم قلت أعلم قلبك وسمعك مستعينا بالله أقول الجن لغة كما قال العلامة بن فارس في المقاييس مقاييس اللغة الجيم والنون تشير لكل ما خفي فسمي الجنين في بطن أمه جنينا لأنه مخفي عن الأنظار وسمية الجنة جنة لأنها مخفية عن الأنظار في الدنيا وسم الجن بالجن قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لأن الله قد أخفاهم عنا مكرمة لنا هل من الجن مؤمن وكافر هل من الجن رسم الجن كما ذكر قمة مثل الإنس كلاما من كل شيء فيهم الصغير والكبير فيهم عاداتهم وتقاليدهم فيهم الصالح والفاسف وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا فِي هَٰذِهِ مُنْتَقِلٌ وَفِيهِمُ الْفَاسِقُونَ فِيهُمُ الذُّكُورُ وَفِيهِنَّ الْإِنَاثُ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الجن فزادوهم رفقا الجن مثلنا في كل شيء بيد أن الله كرمنا عليهم أنهم يروننا ولا نراهم وأنهم نعمرون أكثر مما نعمر فيصل عمر الجني لألف سنة فأعمار هذه الأمة بين الستين والسبعين. متى من الجم؟ منهم من يطير في الهواء، ومنهم من يسكن الجحور والشرب والخرف، ومنهم من يسكن الماء الراكد، ومنهم من يسكن البحار، وإليك الدليل. عبد الله من الجن من يسكن الماء فمن المنهج في الشرع أن تبول في ماء راكد ما من يمرقونه منهج عند الشر أن تبول في الماء الراكد وأن تبول في الشهور فإنها من مساكن الجن ومن الجن من يسكن البحار روى الإمام أحمد في المسلم من حديث أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم لفتنة الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم في الناس فتنة وهذا دليل بل للبعض ينسى أن ينزل البحر إذا جاء الصرب دون أن يسمي وهو لا يدري أنه بهذا يمكن أن يؤذي خلقا من خلق الله ومنهم من يثبن الخلوات والصحاري بل والحمانات فكثير من الناس بجهر إذا ألقى ماءا حارا أي شديد الحرارة في الحمام أو على الأرض دون أن يسمي قد يأذي خلقا من خلق الله الما طعامهم فهل يأكلون ويشربون قلت نعم بل ويتزوجون وينجبون ولهم أولاد قال تعالى أفتتخذونه وذريا له أولياء من دون الله الجن تأكل وتشرب وتتزوج ما هو طعامهم روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة والإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود وأنا لا أتكلم بكلمة من عندي أسأل الله جل وعلا أن أكون لمن إذا تكلم في الدميس وإذا استدل فالصحيح أذكر لك الحكمة وأذكر لك الدليل إن شاء الله دليل على أن الجن تأكل وتشرب عند الشيخين عند البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع ذات ميلة بالجن كان قائما يصلي فجاءت الجن تستمع لقراءته فلما انتهى سألت الجن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء فسألت الجن النبي صلى الله عليه وسلم الذات أي الطعام قالوا له اجعل لنا صهاما يا رسول الله قال لكم كل عظم ذكركم الله عليه اوثر ما يكون لحما وكل بعرة على كل ذوابكم الحديث صحيح لكم كل عظم اي عظمة ملقاة على الأرض تأتي إخواننا يأتي إخواننا من الجن فيأسك العظمة ويقول بسم الله فتكتفي هذه العظمة أوصر ما تقول لها ولذلك من المنهل في الشرع أيضا أن تستجمر بعظمة او بروفة عظم ملقا على الارض لا تهينها ما تبنش عليها ما تستدمرش بيها ذهها على جنب مكرمة لها فهي طعام اخواننا من الجن اذا جاء الجمني وذكر اسم الله عليها وفي الحديث ايضا ولكم كل ضعرة البحر هو روة البهائن لكم كل بعرة على كل دوابكم وهل للجن دواب نعم للجن دواب كما للإنس دواب قلت مثل الإنس تماما غير أن الله جل وعلا جعلهم يعمرون أكثر منا وأخفاهم عنا علمت مساكنهم علمت طعامهم علمت خلقهم مما خلقت الجن ما هي طبيعة خلقهم قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار والحديث صحيح من حديث عائشة خلقت الملائكة من النور وخلقت الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم الانتج خلق من الحمأ المسنون ما هو الحنو المسنون هو التراب الذي اختلط بالباك فنقل ريحه والجن خلق من مارج من نار التفق لم يقل الله جل وعلا والجن خلقها من نار إنما فصل أنه خلقها من نار السموم وقال في آية أخرى من مارج من نار المارج هو طرف اللهم النار لما بتطور بيطلع منها ألسنة المارج هو المسان اللي بيطلع لك من النار دي. المارج هو طرفه اللهب لذا قال تعالى من مارج من نار ولسائل ان يسأل هل الجن على هيئته من نارية التي خلقوا منها الجواب له انت ايها الانفج خلقت من الماء والطين من الماء والطراب خلقت من الطين فهل هيئتك الآن طينية؟ لا تحول الطين بأمر الله جل وعلا للحم ودم وعظم وأعصاب ونفسية فهل الجن على هيئته النارية لأنه خلق من نار؟ السؤال الآخر قلنا أن نهب فيه المؤمن والكاثر فما مصير مؤمنهم وما مصير كافرهم الجواب خلق الجن خلقت الجن من نار جن من النار ولكن ليس الجن الآن على هيئة النارية ما دليلك يا شيخنا والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأظنه من حديث ابن مسعود أو أبي سعيد الخدري هو من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان أبو سعيد يصلي وراءه فالتبتت على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. التبتت القراءة عليه. فمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للتشهد يده. هكذا. ثم انتهى من الصلاة. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي فعلت يا رسول الله؟ شيئا؟ رأيناك لم تفعلهم من قبل فقال صلى الله عليه وسلم أراد شيطان أن يفسد علي صلاتي فأمسكت به حتى خلقته أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده حتى خنقه. ركب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم برد لعابه على كفه. لما الإنسان بيدخل حتى يخرج من الفم رزاز هو ده برد لعابه النبي صلى الله عليه وسلم وجده على كفه. فتركه فقال الله وسلم ولولا دعوته أخي سليمان لو وجدتموه مربوطا في سارية من ثواني المسجد تلعب به صبيان المدينة سقط الحديث بشيء من المعنى انظر لما أنك النبي الجنية هذا وخلقه وجد برضا عابل يعني الجن مش على الهيئة النارية ولا لا ليس على هيئته من نارية منهم قيل أكثر أهل العلم على أن مؤمن الجن في الجنة وكافرهم في النار وقالوا واستدلوا بقوله تعالى ولمن خام مقام ربه جنتان وفي الأعراف ولكل درجات مما عملوا هذا مؤمنهم كافرهم في النار قلت لك خلق الله خلقا من النار فلم يبقى على هيئته النارية وذكرت لك الدليل فيعذب بالنار حتى وإن كان بعض الجن على هيئة النارية فالذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قادر على أن يخلق خلقا من مادة ويعذبهم بنفس هذه المادة حتى قال أحد أهل العلم لما تعجب أحد تنالذته قال أن خلقت من التراب فلو جئت بشيء من تراب أو بقطعة من تراب صلبة ورميتك بها أكنت تتألم قال نعم قال فوعدد وسلم أمر لله هل خُلِقت الإنس قبل الجن أم الجن قبل الإن؟ خُلِقت الجن قبل الإن وخُلِقوا قبل آدم عليه السلام والدليل على ذلك بل وأريد أن أُفرِّق بين اسمين ذكر الله تعالى الجن في القرآن وذكر الشياطين هل هناك فرق بين الجن والشيطان اسمع هذا كل شيطان جني وليس كل جني شيطان اكرب كل شيطان جني وليس كل جني شيطان يعني ايه اطل الجن كله هو الجن كلمة شيطان جاءت وهي في اللغة تعني الشطط اي البعد الجني اذا كفر سمي شيطان الجني اذا كفر سمي إيه انتم انتموا لقيم الجني إذا كفر سمي شيطان أن الجني وهو الجني هو المؤمن اسمه الدليل في الأحقاط وأسوق لك الآيات بالمعنى وإذ سرفنا إليك نفرا من الجن إيه ما جاءوا يستمعوا القرآن سمعوا القرآن فذهبوا إلى قومهم مذيين هل ذكر الله هؤلاء بأنهم شياطين وهم يصنعون القرآن لا بل هم الجن ما هي أهم أعمال الجن وهل الجن قدرة على أن تتشكل الجن أهم أعمالهم عملان استراق السمع والتفريق بين الأزواج وهذا بالعملان ذكرهم الله في القرآن وأننا كنا نقعد منها مقاعد للتمع فمن يتمع الآن يجد له شهابا رصدا كانت الجن تأتي فيركب بعضها بعضا إلى أن تصل للسماء الدنيا فيتحدثون بعدما يسترقون السمع أو يسترقون الخبر ولي هنا وقفه يعني إيه السرق السمع الأول الحديث أصله عند البخاري أن الله جل وعلا إذا قضى قضاءاً أو إذا قضى بأرض سمع أهم السماء صوت الجبار فيصعقون فأول من يفيق جبينه، فيسمع من الله ويعي ما يريده الله جل وعلا ثم يفيق ما ثم التفيقه أهل كل سماء فيسألون دبريل ماذا قال ربنا فيقول دبريل قال الحق وهو العلي الكبير يعني إيه يعني الأمر قبل أن ينزل على الأرض مثلا يأمر الله جل وعلا ينزل مطر في المكان الفلام. فمد فلانة بنت فلان ذكر من اليوم يموت اليوم فلان في الساعة الكذا يسقط بيت فلان هذا هو المقصود بالأمر في السماء قبل ما ينزل على الأرض الملائكة تسمعه فتنزل فتقضي ما أمر الله به على الأرض أقلم وإن لا مع بعضها تأتي الجن يركب بعضها بعضا فتسترخ الخبر من السماء فتنزل على الأرض والحديث عند البخاري من حديث عائشة وتأتي في أذن الكهان فتقر الخبر كما تقر القارورة القارورة الزجاجة إما تصب منها المية دي معنها ايه قرقرة القارورة لها صوت البقللة اللي بنسميه باللغة العمية يجي الجنة يقرف اذن الكاهن الخبر هيمتل مهاردة فلان الساعة كذا فلت فلانة ذكر او قمت فيكذب الكهان مع الخبر مئة كذبة ده المقصود بايه باستراق السمع أما الأمر الثاني وهو من أهم الأعمال التفريق بين الأزواد وهو المعروف باسم الربط أو حبس الرجل عن أهله ذكره الله صراحة في القرآن ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآياب أكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى عليه إلهه وحليله ما دامت الغبراء والخبراء فهو الذي فاطل أمام كرامة فاستبشرت من الأنباء اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم بالعالمين العالمين إنك حميز مجيد علمت عن الجن المسكن والمشرب والعمل وطبيعة الخلق بل والمأكد علمت أن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار بقي شيء واحد قبل التفريق بينما ذكرته آنفا في مستهل خطبتي أنا وهو الجن هل مكلفون بالشريعة مكلفون بالشريعة الإسلام نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم الره والوحي الذي أرسل من خلقك كافة ولا تعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح مؤمن الجن لما خلى النبي صلى الله عليه وسلم به وابتقده الصحابة فقال كنت الفارحة مع إخوانكم من الجن فقرأت عليهم سورة الرحمن فكانوا أسمع بها منكم وكذب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وبالتحديد سورة الرحمن على الجن فيقول النبي ممتبحا للجن كانت الجن أسمع بها منكم أشد إيه سماء وتأثير وخشية لله فكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الملك جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول الجن ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلت الحد هل من ينت من يستعين بالجن نعم الاستعانة قديمة ليست مقصورة على السحر انظر لقول الله جل وعلا وأنه كان رجال من الانت يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولم تخص الآية أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط إنما الآية عامة كانت العرب قبل الإسلام إذا ندرت منزلا في السفر يأتي شيخ أو أمير قافلة في أي منزل ينزلوا في وادي في منزل في أي في أي مكان يأتي شيخ القافلة من العرب قبل الإسلام ويقول نعوذ بسيد هذا الوادي أن يفرط علينا أحد من سفهائه أكرر قبل الإسلام كان الإنس يستعين بالجن من بعد الخوف إذا نزلت العرب منزلا في السفر يأتي أمير القابلة ويقول نعوذ بسيد هذا الوادي أي من الجن أن يفرط علينا أحد من سفهائه فيسمعون صوتا اذبحوا بقر اذبحوا شاة اذبحوا طير تأمرهم الجن بأشياء يفعلوها ولقوها في المكان الفلاني ولذلك قال تعالى لما الانس هؤلاء الرجال كانوا يستعينون بهؤلاء الرجال من الجن شف ربنا له فزادوهم رفقا اي سعبا واعياء ولذلك من المنهي في الشرع ايضا اذا دخلت بيتا غير مسكون أو تركت مسكنك سنة سنتين دون أن يفتح أو نزلت منزل لم ينزله أحد من قبلك قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا غير مسكونة فسلموا على أنفسكم الآيات أسلم الزجاج تدخل وتقول السلام على الفتنى ورحمة الله وبركاته بعض الناس كان يدخل المسكن اذا تركه لفترة ويقول السلام عليكم لا فسلموا على انفسكم وتقرأ الفاتحة تقرأ البقرة تقرأ ايات من القرآن لأننا يا إخوة الإيمان لا نعيش وحدنا فمن صور إذاء الإنت الجم إذا دخلت مسكا أو بيتا غير مسكون ربما تؤذي من فيه فسلم على نفسك تحية من عند الله والله هو السلام يكفي هذا القصد في التعريف بهذا الخلق أعرض لعنوان حديثي ما الفرق بين المث والتحر والحسد والعين كل ما ذكرت تشترك الجن فيه تشترك الجن في السحر وفي المث وفي العين وفي الصراعي بل و... ويمكن أن تشترك في الحسن ما هو المس المس والفرق بينه وبين السحر أن المس يأتي بغير قصد من إنسي لجني يعني إيه السحر توكيل من إنسى يستحضر جمي ويتفق على اتفاق للجني مطالب وللانسي مطالب اللي هو الساحر يجي يستحضر جمي طبعاً ما حدش يسألني إذا يستحضر جمي يستحضر جمي لا يستحضره إلا بأن يأني هذا الساهر بأشياء كفرية، بل ويتلفظ بأفلاة شركية كفرية حتى يستحضر جنّي. يجي الجني جن ماذا تريد؟ أريدك أن تؤذي فلانة، ألا تتزوج؟ أريدك أن تؤذي فلان. في شغله وعمله أريدك أن تؤذي أبناء خلال أي شكل من أشكال الإيذاء أريدك أن تحدث فلان عن زوجه فلان والجني يطلب منه أريدك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا بسح المذ ما فيش اتفاق ولا انه من انت الجن المس صورة من صور اي ذا الجن للانت ذكرت في الخطبه في الأولى من المنهية في الشرع ان تبون على عظمة او تستجمر بروتة او تبون في ماء راكب او تلقي ماء شديد الحرارة على الارض او في الحمام او تدخل الخلاء دون ان تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بل وهناك شيء يخفى على كثير من المسلمين فيما في المتزوجين الجدد الاصل اذا اغتسل ابن ادم الا يغتسل عريانا عدم نظر في المرآة بكثرة دي منصور من صور المسر اللي يجي لك الجن يهدي من غير ما يكون فيه واحد ساحر موكل بهذا العمل من هي في الشرع وأكرر النساء النائي يغفرنا من النظر في المرآة النساء التي تلقي ماء شديد الحرارة على الأرض أرض الحمام عدم دخول الحمام إلا بعد أن تستعيذ بالله من الخبث والخبائث، أن تكون في ماء راكد بل إياك أن تخلع ثيابك دون أن تذكر الله وتقول بسم الله الذي لا إله إلا هو تتر العورات بين الإنت والجن. قول بسم الله الذي لا اله الا هو بان من الجن ذكورا واناث ربما راحت جنيه رجلا اوريانا فعشقتها فالتصقت به وكذلك الحال في لا تخنع المرأة في بها ولا الرجل الا بعد قول بسم الله الذي لا اله الا هو بل وامر اخر يخفى كما ذكرت سيما على المتزوجين الجدد او حديث عبد بزواج ان اعطي الرجل زوجة عريانا دون ستر وقد جاءت نحانات كان ثببها غيرة الجن من الامتي ان الرجل واقع على امرأته دون ستر فمن باب أولى أن تستحي من الله جل وعلا وأن تستتر بخطا فهذا ننبه ونشدد عليه كل ذي من سور الماء اللي ممكن الجن تستثير غير رضها فتتلبس بهذا الأن إيه كان رجل أو امرأة عدم علوم الصوت في الحمامات وإن كان مباع شرعا الكلام في الحمام لكن ألا تعلي الصوت عدم الجلوس في في مساكن مظلمة لفترة لا تقعدش في الضل في كثيرا عدم نزول البحر دون أن تسمي كل دي من صور المس اللي ممكن تأذي بيها جن وأنت لتبري فيؤذيك الجن عرفنا السحر توكيل واتفاق من فاة لجن من, من السحر ما هو مأفول من السحر ما هو مشروب من السحر ما هو مخطأ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طب العين شكلها ايه طبعا انا بعد ما خلص خطبتي حتى لا اطيل عليكم سازكر طرق العلاج المشروعه طب هي العين العين كما عند الامام مسلم وغيره من حديث ابن مسعود العين حق وَلَا كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ فَبَقَتْهُ الْعَيْنِ ما هي العين؟ العين تأتي من الإنسي للإنسي وتأتي من الجني للإنسي فأن الأولى التي تأتي من الإنسي للجني ما دليلك عليها يا مولانا قلت لك حديث مسلم العين والرق طب الجل في من الانثى للانثى في صورة هذا الاذى اذكر لكم موقفا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كي اشرح لكم ذلك والحديث رواه النسائي ورواه المحدث في صحيح ورواه الترمذي من حديث سهل بن حنيف سهل بن حنيف كان يغتسل خمر به عامر رضى ربيعة فقال عامر يَاللَّهِ ما رأيتك الْيَوْمَ وَلَا جِلْدٍ مُخَبَّأٍ فَلُبْطَ سَأْلُبْنُقْ لَيْفَ فذهب الصحابة إلى النبي رسول الله أبنك سهل فجاء النبي قائلا صلى الله عليه وسلم اللهم إن إنا نعرض بك من البخل صلوا على النبي من البخير الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه يا رسول الله أجلت سألا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تتهمون قالوا عانا وغضب النبي وقال على ما يقتل وحدكم أخاه ألا بردتم ألا قلت ما شاء الله أكرر الحديث كما ذكرت سهل ابن حنيف صحابي كان يغتسل أعضاء من جسمه كانت بلمرة جمل الله جسد سهل بأنه كان جلده شديد البيان عن الصحابي ابن ربيعة نظر إلى جلد سهل وقال والله ما رأيتك اليوم وناجل ولك جلد مخبأ فمبطتك قال ايه والله ما شفت جمال زي كده والله ما شفت حاجة زي كده ولم يقل ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله ولولا اذن قلت جندك قلت الا حفر لسه فنبي طفال ايه خرم غشيا عليه في الحال اغم عليه الصحابة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال النبي من تتهمون إذا أقصت من تتهمون قالوا عامر من آخر واحد بتتهمه كان مع سهل ابن خليل وبعدها أوسعتها حصل اللي حصل لسهل ولبس وغشى عليه قالوا عامر فجاء النبي فأمر عامر وقال في الحديث وإذا استغسلتم فاغسلوا